لآلئ لا القرآن ل ل ا ه موسوعه أهدنا من هديت في هديت النابلسي للعلوم الاسلاميه يقرى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 ولا تجعل الدنيا ن ق ر ا ن ن ا ولا بد ل ا وعندنا ولا إ ل ي النار مصيرنا اللهم اصلح لنا د ي ن ا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا واصلح لنا دنيانا التي فيها ع ا ش ن ا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه ز ي ا د ة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين ح ن اللهم ب ا ر انا ي و ل تشغف نسالك ا ولا ا عنوى ح د و س من الخير كله عاجل و باكر اعذنا منه و بادر ولا مجاهدا إ ل ا نصرته ولا داعيه الى إ سبيلك إ ل ا سددته ولا طالب علم الا فقهته ولا واليا الا ا ص ن ح ت ه ولا ظالما الا ختمته ولا متجبرا إ ل ا اخذيته ولا سافرا إ ل ا فطرته ولا ا م ر ا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر ل ه م وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر ل ل م س ل م ي ن و ا ل م س ل م ا ت و ا ل م ن ي ن و ا ل م ح م ن ا ت ا ل ح ي ا ن ه م و ا ل أ م و ا ت ا ل ل و ا ل د و ت ا 「あなたの声がるこえてくる」「あなたの声が聞こえてくる」「あなたの声が聞こえてくる」 هذه اللهم سدد ربهم ي ووحد ص ف ا م واحفظهم من بين ا ي د ي ن م ومن خلفهم ونعوذ بك ع من اهتاله من تحتهم اللهم سلم على المسرائيل ا ف الشام والعراق <تصفيق> و ا ن ص ر ا م نصرا وازهرا نصرا عاجلا أسألك لهم مددا السماء من